بسم الحمد ل ل ه ا ر ن لله ورحمه ويقدموا ع نحمده في نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إ ل ي ه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 وان شر الامور محدثاتها فان إ ل كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا ذخر فضل لدخلتم وحتى لو نكح أ ح د ه م أ م ه في الطريق لفعلتم قالوا يا رسول الله اليهود و ا ل ن ف ا ر ى قال فمن ذا يعني فمن غيرهم هم اليهود و ا ل ن ف ا ر ى فتتابع هذه ا ل ا م ة ا ل إ س ل ا م ي ة اليهود والنصارى شبرا بشب وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخل اليهودي او النصراني جحر ضب لدخل المسلم وراءه م ح ا ك ا ا له وتشبها به حتى لو كان داخل جحر ضب وحتى لو نكح احدهم امه في الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم لفعلتم, أي لفعلتم كما تفعل اليهود و ا ل ن ص ا ر ى وهذا على أمتنا اليوم انطباقا كما أ خ ب ر الصادق المرفوض نبينا صلى الله عليه وسلم وبالذات هذه ا ل أ ي ا م ا ل ق ا د م ة ابتداء ا من يوم غد فيما يسمى بعيد الكريسماس وهو عيد كفري ل ل ن ص ا ر ى وليس للمسلمين فيه ش أ ن وليس للمؤمنين فيه دخل أ ب د ا لا من قريب ولا من ب ع ي د وبعد خ م س ة أ ي ا م من هذا ا ل غ ي د الذي ي أ ت ي يوم غد عيد الكريسماس س ي أ ت ي عيد راس ا ل س ن ة ا ل م ي ل ا د ي ة التي تنسب إ ل ى ميلاد عيسى عليه السلام و ع ل م أ ن النصارى أ ن ف س ه م قد اختلفوا في متى ولد عيسى وهنا سؤال للنصارى ورد عليهم في نفس السؤال السؤال يحمل سؤالا ويحمل ردا قاطفا على النصارى الكريم الذين حاربوا الله رب العالمين والذين كذبوا أ ص د ق النبيين ن ب ي ن ا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين كذبوه وكاهن ق ا ا ل و هو、كاهد. قالوا وكذاب وقالوا إ ن ا ل ق ر آ ن ليس كلام الله وقالوا إ ن ا ل ق ر آ ن جاء به محمد من راسه ومن عنده ولم ينزل من السماء وقالوا إ ن محمدا ليس بنبي وقالوا إ ن محمدا ليس برسول وقالوا إ ن محمدا ليس بصادق وقالوا إ ن محمدا ليس بمسلم إ ن م ا المسلمون هم ا ل ن ص ا ر لذلك ادعوا لله سبحانه وتعالى الولد قالوا عيسى ابن الله وقالوا عيسى هو الله الذين قالوا عيسى هو ابن الله هم الذين قالوا عيسى هو الله فكيف يكون هو الله إ ذ ا كان ابنا لله, وكيف يقول ابنا لله إذا كان هو الله؟ لا يجتمع الابن و ا ل أ ب ن ا ط ل لكنه تنافض النفاره لذلك حينما ذمه م الله سبحانه وتعالى في ا ل س و ر ة التي ت ق ر ؤ و ن ه ا في الصلوات ا ل خ م س ة ا ل م ف ر و ض ة في اليوم و ا ل ل ي ل ة ت ق ر ؤ و ن ه ا سبع ع ش ر ة م ر ة في اليوم و ا ل ل ي ل ة في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هم المؤمنون الذين أنعمت عليهم أنعمت غير المغضوب عليهم هو اليهود غضب الله عليهم ولا الضالين هم النصارى الضالون الذين ضلوا بجهلهم وكفروا ل أ ن ه م جهال و ل أ ن ه م عبدوا الله بجهل ا هنا سؤال ورد ق ا ط ب على النصارى يقولون إ ن ما يسمى براس ا ل س ن ة ا ل م ي ل ا د ي ة ه و زور نبوتات هو ميلاد عيسى ويقولون إ ن عيسى هو الله وفي يوم واحد, واحد هو ميلاد عيسى أ ي هو تاريخ متى ولد عيسى ف إ ذ ا كان عيسى ولد من بطن ومن أ م ومن امراه فكيف يقول هو الله الله ولد الله كان في رحمه امراه الله وضعته امراه الله ارضعته امراه في داخل رحمها قبل ا ل و ل ا د ة وحفظته ا م ر أ ة في شكل رعايته وحفظه وكسوته ورضاعته وطعامه ولباسه وشرابه ودوائه فعلت كل ذلك به ا م ر أ ة الله ميلاد عيسى وعيسى هذا و وهو ميلاد وهو ولد الله ميلاد ه في هذا اليوم هذا تناقض هذا تناقض ع ج ي د وتباين رهيب ل أ و ل ئ ء النصارى بعد الله سبحانه وتعالى لذلك ذهب, ذهب بعض العلماء الى ان النصارى الموجودين الان هم شر من اليهود لماذا لأن النصارى الموجودين الان ل ي س كالنصارى الذين امنوا بعيسى ف أ و ل ئ ك مسلمين أ و ل ئ ك مؤمنين أ و ل ئ ك من اهل الجنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فهذه ا ل و ا ح د ة التي ت د خ ل ا ل ج ن ة من النصارى هم المسلمون الذين وحدوا الله, الله ولم يقولوا عيسى هو الله ولم يقولوا عيسى هو الله ولو ه ؤ ا الآن ء م ج وجد د ي ن ولو نصراني واحد قال عيسى ليس هو الله و هو رسول وليس هو ابن الله و هو رسول ونبي وعبد لله نقول له بعد ذلك أ ن ت كافر لماذا ل أ ن ه لم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ب ا ل إ س ل ا م فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين فالنصارى ا ل آ ن أدانوا بدين ا لذلك ي وبدين ه و د النصارى ل قال بعض العلماء هم شر من اليهود ل أ ن ه م أ خ ذ و ا وحملوا باطلين اثنين ح م ل وكفروا ا اليهود لكتاب تحريف ل ت الترار ت ا وحملوا ب ح ي ا ا ل ن ص ى لكتاب الإنجيل ك ف ر و بالله سبحانه وتعالى واعتقدوا ع ق ي د ة اليهود و اعتقدوا ع ق ي د ة النصارى الذين ع عقيدة ت ق د و ا ا ي ه و د ا ل قالوا عزير ابن الله وعيسى هو الله فهم اكفر واخبث وشر من اليهود لكن بعد ذلك قلنا نرى ونسمع نرى باعيننا ونسمع ب آ ذ ا ن ن ا أ ن كثيرا من شباب المسلمين وبنات المسلمين منذ ا ل ب ا ر ح ة وقبل ا ل ب ا ر ح ة بيوم او يومين او ربما اسبوع يعدون العده, يعدون العدة ليس لجهاد الاعداء ولا لتحرير فلسطين ولا لدحر الكافرين من العراق ولا لدحر المشركين من النصارى الامريكان من افغانستان وانما شبابنا المسلمون وبناتنا ا ل م س ل م ا ن يعدون ا ل ع د ة ليحتفلوا ب ر أ س ا ل س ن ة ا ل م ي ل ا د ي ة التي هي للنصارى ولا دخل فيها للمسلمين ويعدون ا ل ع د ة ل ل ي ل ة الكريسماس يوم غد واعلموا ان ل ي ل ة الكريسماس ل ي ل ة م ع ر و ف ة عند النصارى انفسهم انها ل ي ل ة د ع ا ء في ا ل ك ن ي س وهذا اعتراف اعترف به القس ابراهيم هلال م س ي ح ة القس المصري الذي كان رئيسا ل ح ي ئ ة التنصير في غرب ووسط افريقيا اعترف بعدما ا س ل م قال في ل ي ل ة الكريسما حينما تاتي ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة عشره ليلا تطفئ جميع الكنائس في جميع أ ن ح ا ء العالم تطفئ أ ن و ا ر ه ا داخل ا ل ك ن ي س فيقولون نحن انتقلنا من م ر ح ل ة النور الدنيوي إ ل ى م ر ح ل ة النور ا ل إ ل ه ي الرباني فحينما يطفئون ا ل أ ن و ا ر داخل ا ل ك ن ي س تحدث الفواحش والمنكرات والزنا والسحاق واللواط وغيرها من الفواحش التي تغضب رب السماء تبارك وتعالى وانا سمعت وعلمت ان هناك كثيرا من اولاد وبنات المسلمين يذهبون إ ل ى الكنائس عندنا في السودان ليشاهدوا إ ط ف ا ء الانوار داخل الكنائس ليحتفلوا مع إ خ و ا ن ه م كما زعموا من النصارى في ليله الكريسماس وهذا سيحدث يوم غد وارجو الله الا يحدث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا أ ن نجتنب أ ع ي ا د اليهود و أ ن نبتعد غ ا ي ة البعد من أ ع ي ا د النصارى و إ ل ي ك م ا ل أ د ل ة التي تحرم ت ه ن ئ ة النصارى أ و ت ه ن ئ ة اليهود ب أ ع ي ا د ه م أ و مشاركته في أ ع ي ا د ه م كما جاء في كتاب الله و س ن ة رسول الله وعالسان ي سبب هذه ا ل أ م ة من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم ب إ ح س ا ن من ا ل ق ر آ ن قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور و إ ذ ا مروا باللغو مروا كراما هذه ا ل آ ي ا ت جاءت في معرض ذكر صفات المؤمنين والمؤمنات الصادقين المخلصين فمن صفات المؤمنين أ ن ه م لا يشهدون اي لا يحضرون اعياد الكفار والذين لا يشهدون الزور قال مجاهد وغيره من السلف الزوغه هنا هو اعياد المشركين اذن والذين لا ي ش ا د و ن الزوغه صفه من صفات المؤمنين اهل, أهل الجنه ة ويرثون الفردوس هم فيها خالدون من صفاتهم التي تدخلهم الجنه بإذن الله عز وجل أنهم لا يشهدون ولا يحضرون اعياد الكفار ولا يشاركون الكفار ولا يهنئونهم وهذا هو الدليل والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللو ه مروا كراما قال النبي وسلم أيضا ذات قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن ا سنن ا سَنَنَا أَوْ سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وعزو القزه بالقزه وزراعا بجراح الى ان قال لو دخلوا جوع رب لدخلتموه قال اليهود قال اليهود والنفاره قال فمن اي فمن غيره هذا دليل على مخالفه الكفار في اعيادهم وفي كل عباداتهم لانه خرج مخرج الذم لتتبعن سنن من كان قبلكم ف ز م النبي صلى الله عليه وسلم الذين يفعلون ذلك ايضا حديث سابت بن طحات رضي الله تعالى عنه عند ابي داود في سنن ب س ن ة ا ل صحيح قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه, إبلا ببوانة منطقه بقر مكه فجاء إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال يا رسول الله إ ن ي نذرت أ ن أ ن ح ر ابلا ب ب و ا ن ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ت ل كان ل م ط ق ة بوانة كان هل فيها وثن من أ و ث ا ر ا ل ج ا ه ل ي ة يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أ ع ي ا د ه م قالوا لا قال أ و ف بنذرك ف إ ن ه لا وفاء لنذر في م ع ف ي ة الله ولا فيما لا يملك ابن آ د م هل كان فيها عيد من ع ي ا د ه رغم ان هذا الرجل ارى نذر لله ان ينحر ابنه بتلك ا ل م ن ط ق ة واراد ان يفي بنذره والوفاء بالنذر من الايمان يوفون بالنذر ويخافون يوما شرهم السطيعا واراد ان ينحر ابله وفاء بنذره لله وليس لغير الله لكن س أ ل النبي عن المكان قال هل كان فيه عيد من اعياد المشركين او من اعياد الجاهليه قالوا لا فلما علم رسول الله ان ليس في ذلك المكان عيد من اعياد الكافرين ولا و ط ن كان يعبد في الماضي من اوثان المشركين قال له اوف بنزرك فاذا قال الرجل كان فيه منذ مئه س ن ة ي ع ي د من اعياد الكافرين لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا المكان او لا توفي بنزرك في هذا المكان في كنائس الكفار كنائس او بتهنئه الكفار باعياد الكفار وهذا لا يجوز لان اعياد اليهود والنظاره هي من جنس, عباداتهم وليست من جنس عاداتهم فعيد الكريسمس ا يعتقدون فيه ع ق ي د ة وعيد ر أ س ا ل س ن ة ا ل م ي ل ا د ي ة يعتقدون فيه ع ق ي د ة ك ف ر ي ة ب ا ط ل ة فاذا انتهى الناس على هذه ا ل ع ق ي د ة وعلى عيدهم الذي ينبني على قد هنأتهم بكفرهم. لذلك قال ابن القيم من هن اليهود والنصارى في اعيادهم فانه قد ي ق ه في الكفر اذا كان عالما بذلك او هو على خطر عظيم اذا كان جاهلا بالحكم لماذا؟ لان م ذ ا ل ا ع ي ا د ه تنبني على ع ق ي د ة كفريه ة الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه أ ي ض ا من ا ل أ د ل ة على تحريم م ش ا ر ك ة النصارى واليهود في أ ع ي ا د ه م ما ورد في سنن ابي داود بسند صحيح م ن ر و ابي ي ة أنس مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة ووجد لهم يومين يلعبون فيهما أهل المدينة في ا ل ج ا ه ل ي ة فلما هاجر اليهم رسول الله ودخل عليهما ل م د ي ن ة صلى الله عليه وسلم قال ما هذان اليومان قالوا يا رسول الله يومان كنا نلعب فيهما في ا ل ج ا ه ل ي ة فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله قد ابدلكما بيومين خير منهما بيوم ا ل أ ض ح ى ويوم الفتش قال الشيخ الاسلام ابن تيميه عبد ل الله في قوله صلى الله عليه وسلم إ ن الله قد أ ب د ل ك م ا بيومين خير منهما أبدلكما قال الادال يحل ك و ن بأن الشيء ي مكان الشيء المبدل منه فلا يجتمع الشيء المبدل والشيء المبدل عنه ب ي مكان إ ذ ا دخل هذا ارتفع ذ ا ت و إ ذ ا نزل ذ ا ت ارتفع هذا فلما قال رسول الله ص ل ا ت ل ه إ ن الله قد أ ب د ل كما بيومين خير من هما دل على أ ن تلك على ان ذلك اليومي ن اللذين كان ا يلعبون فيهما في ا ل ج ا ه ل ي ة أ ب ط ل هما رسول الله و ح ر م ه م ا رسول الله و إ ل ا ما قال أ ب د ل كما الله إ ذ ن ذلك اليومان كانا من أ ع ي ا د ا ل ج ا ه ر ي ه ومن أ ع ي ا د المشركين أ ب د ل ه ا النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله دل ذلك على ف ر م ة أ ع ي ا د المشركين والنصارى ا ل آ ن من المشركين واليهود ا ل آ ن من المشركين ل أ ن ه أ ش ر ك بالله سبحانه وتعالى و أ ش ر ك في ع ب ا د ة الله و أ ي ض ا من ادله من كلام ا ل س ل ع ما قال عمر بن الخطاب لا تعلموا ر ط ا ن ة ا ل أ ع ا ج م ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم في أ ع ي ا د ه م ف إ ن السخطه تنزل عليهم في أ ع ي ا د ه م وقال عمر ب الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه اجتنبوا أ ع ي ا د أ ع د اعداء ء الله اجتنبوا أ ي ا أ ع د الله في أ ع ي ا د ه م واحتفالاتهم لماذا ل أ ن السخطه تنزل من السماء على هؤلاء الاعداء لله سبحانه وتعالى إ ذ ن بمجموع هذه ا ل أ د ل ة لا يجوز إ ط ل ا ق أ ن نشاركهم بل ا ل س ن ة والواجب أ ن نخالف اليهود والنصارى وهذا هو ا ل أ ص ل في دين ا ل إ س ل ا م و إ ل ي ك ا ل أ د ل ة على ذلك اولا نخالفهم في ا ل ص ل ا ة قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال خ ا ل ف ا ل ي ه و د ف إ ن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم نخالفهم حتى في إ ط ل ا ق اللحى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله حرم علينا م ت ا ب ع ة اليهود فخالف اليهود اعفوا اللحى اللحى وخفوا الشوارب, أي الشوارب واتركوا اللحى وارقوا اللحى هذا مخالفه ايضا مخالف و د ا لليهود ف ا قال إ ن اليهود لا يصدقون الشيء ولا يغيرون الشيء ف أ ص د ق الشيء م خ ا ل ف ة لليهود أ ي ض ا من م خ ا ل ف ة اليهود حينما, حينما ذكر ابن عباس قال حينما, نزل حينما قال المسلمون للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا رسول الله إ ن اليهود اذا حاضت ا ل م ر أ ة عندهم ف إ ن ه م لا ياكلونها ولا يجامعونها في بيت ولا يجامعوها ف ي بيت ف أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى ي س أ ل و ن و و ي س أ ل ن ك عن المحيط قل هو أ ذ ن فاعتزل النساء في المحيط ف ب د سرها النبي صلى ا ل ل ه عليه وسلم ا قد افعلوا كل شيء ب ا ل م ر أ ة في ا ل ز و ج ة إ ل الا ا ن ك ح إ ل الجماع ا في ا ل ف ر د فبلغ ذلك اليهود فقالت اليهود ما يفعل هذا الرجل ما يريد إ ل ا أ ن يخلفنا في كل يوم إ ذ ن ا ل إ س ل ا م جاء ل م خ ا ل ف ة اليهود والنصارى هذا أ ص ف عظيم وركن ركيد واثاث ل ن هكذا يقول النبي الصلاة يقول والسلام عليه وفي أ ح د وفي أ مثيل و ر ك ر أمرنا ة ن النقطة ب بمخالفتهم ي عليه وأخيرا الأخيرة الصلاة والسلام لماذا لا ت ش ب ه به وقد قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المرء يحشر مع من أ ح ب وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله ت عنهما ا ل ى ع قال بلغني أو ك م ان قال أ ا ل م ر أ ة إ ذ ا تشبه بقوم ولم يطب من ذلك حتى موته ف إ ن ه يبعث يوم القامه معهم فمن تشبه باليهود ب ع ث معهم ومن تشبه بالنصارى تشبه وبعث مع النصارى ولو كان مسلما اذا تشبه باليهود حتى وصاته وبعث ت ش ه بالنصارى ح ما معه والان من ا س و أ القنوات الاذاعات التي تؤدي بالناس الى التشبه باليهود والنصارى اذاعتان ا ذ ا ع ة تسمى مانغو و ا ذ ا ع ة تسمى ا ل ر ا ب ع ة عندنا في السودان ا ل ذ ي يدور فيها خ ل ا ف ت ه يريدون أ ن ينقلوا مجتمعنا ا ل إ س ل ا م ي إ ل ى مشابهه اليهود والنصارى وعلمت ا ل آ ن أ ن ه م صاروا يعلنون حاتان القناة ا ا ل إ عن ت ا مانجو وغيرها يعلنون عن حفلات ما تسمى بالدي جي وهذه حفلات م ا ج ن ة ترقص فيها الفتيات إما عاريات و إ م ا شبه عاريات ويمارس في تلك الحفلات التي تسمى بالدي جي م الفواحش ر س فيها ا والمنكرات هذه ط و ل ا في هاتين ا ل إ ز ا ع ت ي ن عجل ل ه ه ه ب د م م الله عدى ا بهدمهما, بهدمهما تزاع دي جي في ا ل م ن ط ق ة ا ل ف ن ا ن ي ة في مدينه ة م ث ل كذا ا ل س ا ع ة كذا دي جي في وكانه م مدينة الأحد ذ الساعة كذا ك و أ أ س ب و ع للمحاضرات ا ل د ي ن ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة يريدون أ ن تشيع ا ل ف ا ح ش ة في الذين آ م ن و ا يريد إشعة ا في ل فينبغي ا ح ش ة ف ا ل م م ي أ ن توقف هذه ا ل إ ذ ا ع ا ت وهذه القنوات التي تبث الفواحش في شبابنا وبناتنا فكان نتاج تلك الإذاعات في مناطق في ا ل ع ا ص م ة شباب يرقصون ويتشبهون بالنساء اولاد دليل قلب وبنات ا واحد قال ق ا ل والبنات ض ا ت ش و ي ة ا ل بنات اكثر من الاولاد هنا بنات ي قلب و اولاد و ل اولاد ي قلب و ا بنات اصله ك ا ف ي قلب من هنا ولهن ا ا ولو كان على كيف الانسان اولاد ذكور رجال يريدون ان ينقلبوا الى النساء وقد لعن الله ذلك قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال باطل كثير يكفي أنهم في كتبهم يعقوب بين وبين يعقوب النصارى انهم انجيلهم الان الموجود قالوا ان يعقوب فصارع مع الله مصارع بين الله جل جلال وبين يعقوب عليه السلام كثير يكفي في في مع قالوا فغلب يعقوب الله وقال ا الكتابة الموجودة الآن ل ل ه في ر أ ت ه بنفسه و الآن يعقوب تطار مع الله يعقوب الله وربص مع وهدم يعقوب بل فك ق يعقوب ا الله يا ل ف ن يعقوب、فكني. يا ي فكني ففك ي ع غضبه تبارك وتعالى وهل هذا غ ب لكن هذا رب النصارى نعوذ ب اللهم ن دينه ونعوذ ب انا ل ل ه م شركه ونعوذ ب ل ل ه م نسالك كفره اللهم صلي و ل م وجد و ب على عبدك وخليلك صلى ونبيك محمد الله علما ي ه و س ل ل ل الرسل ه تقواها م آت وذكي أ نافعا ت خير و ك ه ومولاها اللهم الهدى ا وليا إنا والثوق ا إنك أنت اللهم إن نسلك ل ع و رزقا طيبا و عملا متقبلا اللهم اغفر ا ل م س ل م ي ن والمسلمات المؤمنين والمؤمنات على منهم والأموات. إنك وصل وصل على وفي ونبيك الختام وسلم تقبلوا تحياتي اخوانكم في الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ مزمل عوض فريده